زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا, فتمنوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّى لونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عظيم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرضون منه فانه ملاقيكم ثم م تُرَدّونَ إى عَالمِ الغَيذِ وَشَّهادَةِ فَيُونَبِّئُكُن بِمَا كُ تُم